In de handen in de laag naar mede hoe we naar stijnen hoe we naar stagfiru, en uit de billet in shururur en fusina, was hij uit Amerina. Meyer die lau fella muldilla la, en men udlilla fella hadiella, washeduan la ilaha illallah, wachdehu la sharika la, washeduanna muhammadan abduhu wa rasool. Ama bad, fijn nastak al hadithi kalamullah, wa al hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله كل واحد منا يشتكي من ضعف الإيمان ويبحث عن طرق وأساليب تساعده على معالجة هذا الأمر ونحن نعلم ان أنسب علاج لهذه المشكلة لهذا الداء هو الحفاظ على الصلوات وغيرها من العبادات كقراءة القرآن والصيام والزكاة والتصدق في سبيل الله والخوف من الله عز وجل وهكذا ولكن بجانب هذه العبادات يجب على الإنسان لا يغفل عن التفكر في ملكوت الله عز وجل عن التفكر في هذا الكون عن التأمل في السماء وارتفاعها والنجوم ومدارها والقمر ومنازله والشمس وشعاعها والبحار وأمواجها والأرض وأقطارها المختلفة لان هذا التفكر يزيد في ايمانك ويحملك على الخوف اكثر من الله عز وجل لان هذا الكون وما فيه من الايات اوضح دليل واعظم دليل على وجود الملك سبحانه وتعالى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إلى آخر الآيات يخاطب الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات أهل مكة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكلنا مطالب بالتمعن والتأمل في هذه الأشياء ولكن أهل مكة هم أولى بهذا الخطاب لأنهم كانوا يعرفون هذه الإبل ويركبونها وكانوا يستعملونها في أسفارهم وترحالهم وكان أيضا من عادة العرب أن يتأملوا في السماوات وزينة الكواكب ومدار النجوم ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى بالسماء بذكر السماء وإلى السماء كيف رفعت فكانوا يعرفون هذه الأشياء فهذه دعوة من الله عز وجل إلى التأمل في الخلق في الكون في الحيوانات في الأشجار في الأنهار في المياه في السماء في السحاب في الرياح وهكذا حتى أن اعرابيا في الصحراء سئل هل رأيت الذي تعبد سألوه هل رأيت الذي تعبد فماذا قال هذا الأعرابي بفطرته قال لهم يا قوم ألا تنظرون الأرض وما عليها والسماء وما فيها والرياح وحركاتها إن البعرة تدل على البعير إنسان إذا وجد روثا لحيوان معين في مكان معين علم يقينا أن هذا الحيوان قد مر من هذا المكان إن البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير فسماء ذات أبراج الأبراج هي النجوم وأرض ذات فجاج وهي السبل والطرق وبحار ذات أمواج افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير وسأل أحد الملاحدة الإمام الشافعي رحمة الله عليه على الدليل على وجود الله فدقق الإمام الشافعي رحمة الله عليه النظر في شيء بسيط خلقه الله عز وجل ثم قال لهذا الرجل الدليل هو ورقة التوت الدليل هو ورقة التوت فقال هذا المعاند وكيف ذلك فقال له الإمام الشافعي انظر إليها أليس لونها واحد وشجرتها واحدة أي أصلها واحد وطعمها واحد وريحها واحد قال نعم قال تأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهية وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا ذكيا وتأكلها الشات فتخرجها لبنا صفيا مادة واحدة والصنعة مختلفة فمن صانع إذن الله سبحانه وتعالى حقيقة لو تأمل الإنسان في هذا العالم الذي نحن نعيش فيه لوجد عجبا أشجار كبيرة جذورها في الأرض ممتدة وأغصانها في السماء مرتفعة وأصلها ماذا؟ أصلها بذرة واحدة حبة واحدة صغيرة منها انبثقت هذه الشجره خرجت هذه الشجره سماء مرفوعه ايها الأحبة انظروا فوقكم سماء مرفوعه بغير عمد بدون ركائز رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد هواء تشعرون به ولا ترونه بل تتنفسونه واذا عدم هذا الهواء متتم مباشره أنهار تجري في كل الأرجاء جبال شامخات قيل لأحد الحكماء كيف عرفت ربك؟ اسأل الناس اليوم لا يجدون لهذا السؤال جوابا قل لهم كيف عرفتم ربكم؟ لا يستطيعون الإجابة قيل لأحد الحكماء كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالنحلة أحد طرفيها عسل وفي الآخر إبر أحد طرفيها عسل يخرج منه العسل وهو شفاء للناس وفي الطرف الآخر إبرة مؤذية تؤذي الناس وعالم النحل هذا عالم عجيب تمتص النحل الرحيق من النباتات الطيبة أما الخبيثة فلا تقف عندها أبداً ثم تقوم بتحويله إلى عسل عسل يختلف لونه باختلاف ألوان الأزهار التي أكل منها النحل فيأتي هذا العسل في بعض الأحيان أبيض اللون وفي بعض الأحيان أصفر اللون وفي بعض الأحيان أسود اللون وفي بعض الأحيان أحمر وهكذا وهذا العسل بألوانه المختلفة جعله الله سبحانه وتعالى شفاء من الامراض فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه أي بها وجع شديد في بطنه استطلق بطنه ماذا أصنع ماذا أفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا هذا دواء أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا فذهب هذا الرجل فسقاه عسلا ثم جاء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا زادت الآلام والأوجاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى اسقيه عسلا فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما زاد إلا استطلاقا ماذا أصنع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله لان الله عز وجل يقول عن العسل فيه شفاء للناس صدق الله وكذب بطن اخيك اسقيه عسلا فذهب فسقاه عسلا حتى شفي ثم تامل ايضا ايها الانسان تعاقب الليل والنهار ايه من ايات الله عز وجل هل وقفت عند هذه المساله ونظرت فيها تعاقب الليل والنهار الليل جعله الله سبحانه وتعالى سكنا يأوي فيه الجميع إلى مسكنه لماذا؟ للاستراحة من الكد والتعب ولشحن القوى والطاقات من جديد حتى إذا جاء فلق الصبح مرة أخرى وانكشفت الظلمة انتشر الجميع مرة أخرى في الأرض بحثا عن الأرزاق وطلبا للقوت فسبحانك يا بديع السماوات والأرض حقيقة لنا أن نقف عند هذه الأمور ونتأمل حتى نعرف قدر هذا الكون ونعرف قدر خالقه سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يحتاج الإنسان أن يذهب بعيدا حتى يتأكد من عظمة الله عز وجل ومن عظمة هذا الكون بل اسأل نفسك أنت من أي شيء خلقت خلقك الله سبحانه وتعالى من طين وهو عبارة عن ماذا عبارة عن ماء زائد تراب ماء وتراب خلقك الله سبحانه وتعالى من ثم جعلك نطفه والنطفة هو ماء مهين حقير ثم صورك الله سبحانه وتعالى في احسن صوره في الظلام في الظلام وانت في ظلمه بطن امك وجعل لك عينين ولسانا وشفتين ومنحك عقلا وهذه نعمه عظيمه لينظر الانسان الى المجانين من حوله هؤلاء الذين سلبت منهم هذه النعمة نعمة العقل منحك عقلا للتمييز بين الحق والباطل أما المجنون فلا عقل له ولذلك رفع عنه القلم فهو لا يحاسب على ما يصدر منه أما أنت فمنحك عقلا للتمييز بين الحق والباطل نعم متتالية نعم أنت تسبح فيها فاعرف قدرها ولا تفكر في يوم من الأيام أن تستخدم هذه النعم التي منحك الله إياها في غير طاعة الله عز وجل وفي غير عبادته إياك ثم إياك هو الذي أعطاك هذه النعم ثم طلب منك أن تستخدمها في طاعته فهو الذي منحك هذه النعم وهو الذي يقدر على سلبها منك في لحظه واحده فيا ربنا لك الحمد والشكر انت احق من عبد انت احق من ذكر انت اولى من شكر انت اجود من سئل كل شيء في هذا الكون دال عليك كل شيء مرشد إليك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله